رزقنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 من هذا فكشفنا عنك stanie znaleźć w tym miejscu. Nie chcę być مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما قال لبعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.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 مَنْ że الرحمن بالغيب w بقلب منيب znalazł بسلام ذلك يوم الخلود لهم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 Wszystkich tych, którzy są w stanie znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteśmy w stanie znaleźć się w tym miejscu, w którym